واتخذوا من جونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إفك افْتِرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا بِالظُّلْمِ وَالزُّورَا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَيَئِسُم لَا عَلَيْهِ بُكْرَتَو وَأَصِيلَا قُلْ أَن انزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمسي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جد نَتُ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا أَوْزُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَظَلْنُ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا تَبَارَكَ الَّذِي إِن شَاءَ جعل لَكَ خيرا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 إذا رأتهم من مكان بعيد سمعونها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا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 وَيَوْمَ يحشرهم وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أأنتم, أأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عبادي هؤلاء أَأَنْتُمْ هم ضلوا السبيل أَمْ هُمْ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 لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا توى كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وَقَدِمْنَا إلَى مَا عَمِنُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً أَمْفُوراً أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرُ مُسْتَقَرٍّ وَأَحْسَدُ مَقِيلٍ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 ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخلت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكاد الشيطان للإنسان خذولا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 وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جملة واحده وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جملة واحده كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل الا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحسرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه آرون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتبنا للظالمين عذابا أليما وعاذا وثبود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تكبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهاذ الذي بعث الله رسولا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 وانزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلده ميتا ونسقيه مما خلقنا انعام واناسيا كثيرا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 يضاف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولائك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب عامل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات الله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 يَكَئُونُ فِي زَوْنِ الْغُرْفَةِ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَ